يا اخي تمثيل ا ل ص ح ا ب ة و ل ا ش ي ء م ا الخلفه الراشدين محرم ولا يجوز محرم ق ط ع ة ولا يجوز ومن ا ف ت ا به فهو مخطي ل أ ن هذا ا ن ت ه ا ن في ا ل ص ح ا ب ة ومن الذي يمثل ص و ر ة عمر أ و ص و ر ة أ ب ي بكر أ و ص و ر ة اي ل ص ح ا أ صحابي من ا ل ص ح ا ب ة هذا كذب على ا ل ص ح ا ب ة وقد يصورهم أ و يتقمص شخصيتهم من هو من الفساق أ و من ا ل ع ص ا ت ويقول هذا عمر هذا أ ب و بكر هذا فلان هذا تنقص ل ل ص ح ا ب ة ولا يجوز هذا الواجب احترام ا ل ص ح ا ب ة وتوقيرهم و أ ن ه م ب ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ا ل ي ة التي لا يبلغها الممثل أ و يقاربها فلا يجوز هذا وعرضه في رمضان أ ش د ل أ ن رمضان وقت فاضل ووقت ع ب ا د ة وصيام وقيام م ش غ ا ل الناس حتى ولو بالتمثيليات ا ل ل ي ما فيها تحريم شغل الناس بالتمثيليات في رمضان وبالمضحكات وبالقصص وبالمسابقات هذا لا يجوز ل أ ن ه صرف للناس عن ا ل ع ب ا د ة صرف و ا لهم عن قيام الليل عن التهجد عن, عن ص ل ا ة التراويح هذا لا يجوز لا يشغل المسلمين عن اغتنام شهر رمضان ولكن الشيطان يجند جنوده لاجل صد المسلمين عن حصول فضائل رمضان وخيرات رمضان يشغلهم بالترهات ويشغلهم بالملهيات يشغلهم بالمسلسلات يشغلهم بما لا يفيدهم بل يضرهم فيجب على المسلمين أ ن ي ط ح ر و ا شهر رمضان من هذه الخزعبلات و أ ن يفرغوا المسلمين ل ل ع ب ا د ة و أ ن يشجعوهم على ا ل ع ب ا د ة و أ ن يذكروهم بالله عز وجل و أ ن يراغبوهم في ا ل ع ب ا د ة بدل أ ن يصدوهم عنها بهذه الملهيات. هذا انتهاك لشهر رمضان و ل ح ر م ة شهر رمضان فلا يليق ب إ ذ ا ع ة أ و تلفاز بيد المسلمين أ ن تظهر فيه هذه التمثيليات وتنفيذ ا ل ص ح ا ب ة صدرت قرارات المجامع ا ل ف ق ه ي ة وقرارات ه ي ئ ة كبار العلماء بتحريمه والنهي عنه فلا يجوز هذا العمل نعم احسن الله اليكم ه ذ ا ا ل س ا ل يقول كم عدد ركعات